وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما, على كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما ما طاقة لنا به سوانک سر لو رو ہمنا وسوان نوک سر لاور ہمنا وسوانی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 وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ يَهْدِي النَّاسَ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ إِنَّ الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا الله لا اله الا الله العزيز الحكيم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 ربنا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ۚ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إنك أنت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 ينَ لَِّ سحبّ الشَّهواتِ مِنَ النِساءِ والبَنين وَقَنااقير المُقطَةِ منِنَ الذه بِالفِضَّ مِنَ الذَّه بِالفضَّةِ والالْخَلِ المسَمَةِ والْأَنعامِ والحَرف ذَلِلكَ متَع الحياةِ الدّنْيا واللهَّهُ عادَهُ حُسن الْ